وقد ذكر الله قصتهم في القرآن وهي معروفة وتقرأ في سورة الكهف فقد أخبر الله تعالى أن ذا القرنين سار طرقا وسلك سبلا حتى إذا بلغ بين السدين وهما جبلان فيهما ثغرة خلفهما يأجوج ومأجوج يخرجون على الناس من هذه الثغر فيفسدون. قال بعض المفسرين أي يأكلون الناس. وقال بعض المفسرين أي يقتدون الناس. وقال بعض المفسرين أي ينهبون ما عند الناس. فيأكلون الأخضر واليابس. فجاء فوجد من دون الجبلين قوما. لا يكادون يفهمون قولا ولا يكادون يبينون قولا لا يبينون ولا يفهمون فقالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نعطيك أجرة من أموالنا على أن تجعل بيننا وبينهم حاجزا فقال لهم لتقواه, لتقواه وورعه ما مكنني فيه ربي من الملك والمال والقوة خير مما تعرضون علي فأعينوني بقوة أي بعمال ذوي صنعة هذه القوة عمال أهل حرفة أجعل بينكم وبينهم حاجزا أشد مما طلبتم وهو الردم قال المفسرون الردم أقوى من السد الردم أقوى من السد قال أجعل بينكم وبينهم حاجزا أقوى مما طلبتم اتوني جيئوني بقطع الحديد فجاءوا بها حتى إذا تاوا بين الجبلين فبلغ الحديد رؤوس الجبال قال انفخوا قال للعمال انفخوا عليها بالنار فنفخوا حتى اذا جعل الحديد نارا قال اعطوني نحاسا وقال بعض المفسرين قال اعطوني رصاصا وقال بعض المفسرين قال اعطوني حديدا مذابا من اجل ان يتماسك الحديد فوضعه عليه فما استطاعوا أن يظهروه ما استطاعوا أن يعلوه أن يرتقوه وما استطاعوا له نقبا ما استطاعوا أن يحفروه فلما رأى ذو القرنين هذا قال هذا رحمة من ربي بي وبأهل الأرض حتى إذا جاء وعد ربي بخروجهم جعله دكا فمن المفسرين من قال اي سواه بالارض ومن المفسرين من قال اي جعل فيه طريقا وهذا اصوب جعل فيه طريقا وقد مر معنا يا اخوه ان يأجوج ومأجوج يحفرون السد كل يوم وهم يحفرونه حفرا ضيقا ويسيرون في ذلك وفي كل فترة يتسع الخرق الذي يحفرونه لكنهم اذا جاء الليل وقفوا وقالوا ترجعون غدا تحفرونه غدا فيعود كما كان ومر معنا هذا وقد روى ابن ماجه حديثا في هذا ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان يأجوج ومأجوج يحفرون كل يوم حتى اذا كادوا يرون شعاع الشمس قال الذي عليهم ارجعوا فسنحفره غدا فيعيده الله اشد ما كان حتى اذا بلغت مدتهم واراد الله ان يبعثهم على الناس حفروا حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس قال الذي عليهم ارجعوا فتتحفرونه غدا إن شاء الله تعالى واستثنوا فيعودون اليه وهو كهيئته حين تركوه فيحفرونه ويخرجون على الناس فينشفون الماء اي يشربون الماء ويتحصن الناس منهم في حصونهم فيرمون بسهامهم الى السماء فترجع عليهم الدم الذي اجفض ما معنى الذي اجفض يعني الذي ملاءها ترجع وقد امتلأت ماء من السماء فتنه لهم فيقولون قهرنا اهل الارض وعلونا اهل السماء فيبعث الله نغفا في اقفائهم فيقتلهم بها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إن دواب الأرض لا تسمن وتشكر شكرا من لحومهم رواه ابن ماجه وصححه الألباني.